بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي لمت حرم ما حل الله لك تبت تغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحله ايمنكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم 13. Og så sø Вас everything var en eller kolle han var en hel med til ham, og så sige øl, og så sød deres til فَلَمَّا نَبَأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَأَنِي الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ إِذْ تَتُوبَ إلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمْ وَإِذْ تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن كن ان يبدل له ازواجا خيرا فَإيرَ مِن كُ ن مُسلم مَِةٍ يا ايها الذين آمنوا, قوا أنفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله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 تن تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزل له النبي يوم لا يخزل له النبي والذين آمنوا معه نور يسعى بين أيديهم وبأيمانهم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 126. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط 127. كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب بن لي عندك بيتا في الجنة ونجني